والتي أحصلت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالم إن ذاته كم أُمَ تَور وَاحِذَ تَور وَأَنا رَّكُم فَعقْبُذُون وَتَقَق أَمْ رَعون بَيِنَّهُم كل إلينا راجعون ثُمَّ إِنَّ مَلِيكَكَ نَطَالِحَاتٍ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ عَلَى قَوْمٍ يِسْ أَهْلَكَنَا ذَٰلِكَ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حتى اِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَإِذَا غَشَّى الْبَحْرَ عَقَبٌ حَثَّهُنَّ إِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا ويلنا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 لَكَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوا وَكُنْ فِي ذٰلِك قَالِدُونَ لَهُمْ فِي جَذَفِيرٍ وَهُمْ فِي ذٰلِكَ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سبقت لهم من الحتنى أولئك